أي يكذبون فقد كذبت رسلا من قبلك وإِنَّ اللَّهَ يُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَخْرَعَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَخْرَعَنَّكُمْ بِاللَّهِ الغرور.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 من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر هو يبون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 وما يستعي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الكفيه فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ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 والله هو الغني الحميد إيشئ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا وزرة وزر أخرى وإن تدعوا مثقلة إلى حملها لا يحمل لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تذر الذين يخشون ربهم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 ثم أورثنا الكتاب الذي نصطن من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سبقم بالخيرات. ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير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 بذات الصدور هو الذي جعلكم خنائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارئيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله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 بل الَّذِينَ يَعِدُونَ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِمَانِهِمْ لَإِلَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَا يَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحَدِ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إلَّا نُفُوراً إِسْتَكْبَرَ فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّءُ وَلَا يَحْيِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبِدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْلِيلًا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 ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.